نادت يا هلب جيتك يا عباس يا راعي الزود يا جاسب النوم آياس أشوفك بالدرع معلم وبالطاس وشوف أنك بجيتك هاي مهتم ناداها وعليه جرت عينه نريد السفر يختم من المدينة أخونا أهل العراق مكات بينا وليهم بالسفر عليهم معزم نادت ياضي وعيوني ودليلي يا بوفاضي يا اخويا اقعد احكي لي عندها سؤالها تتحمل سؤالها يا هم نردط يا هم نطلع وياكم كفي لي ويبار محمل وبي يتوزع والله على الصدر وصاح يا go away my bsheyemt انا tula y bachti ana khayyak من khayj la faddi lak rqbti min idnak w bakfilm hatta ah w iza b lisan al hal ah tahfaz الشيء انواي شيء دلرا قبل عد زيان بمبتسم عباس را قالي الهياء مهجد علي قومين روح قالت يا أخو يا ما لي يا هو الذي يتكف قالي لعين عشي بشيري على الذي أتهت قالت لني أحملي كافوه بوجوه ودكي الممشي صدل الحسين ونعشد شنيه ينزيل تكبي الفل ما تيعرو في الثلويل فطنات علي العزو العول والله ريتك ريتك يا عباس تحضر يوم اطلعت من كربل ها اقول هاي تتحمل هاي ولي يحدلنا جهز جور يا علي يا علي واحد للناق الزجر وسايق خواتيك حرملايا بعد اسمع الشاعر الثاني شي يقول اي سوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب ابيها عجب الله بالامس انت تصون وا واليوم ال اميه تبديها والله فتحت عينها وشافت غلعه مكسوه الله الله الله صغير عمرها أربع سنين ها تسمع صرخة صرخة ها اتطالع وإذا بها ترى أمها بين الباب والجدار تنادي آه والله فتحت عينها وشافت ظلوع مكسور وختمتها بظلوع الضامي المنحور فتحة عزيجية وخدمة بعشور وصبر عيال البشر كلما يصبره بعد إلك حالة فتحة عيال هو باب الدار والله فتحة عين هو باب الدار ها تتحمل اخت المخيم كل وجب النار ما ادري ايش اقولا غير صيحه النار يهل الثار وين الثار مضمون فتحت عينها وعين الزكي يدمو شلون صار الدم في عين فاطمة يقول قابلتني بوجه اعشى بصر نور فرفعت يدي ولطمتها على عينيها اي وا فاطمه فتحت عيني وي وي ابو هيا يعز عليك هالبيت وختمتها بسهم عين الوف المعلوم ابو الله يساعدك يا زيانا ببيا يا ام بس عاشو رجالك حاد سنونا والله فتعت عيين او امهته اللي وبعد ما ظلت ما ظلت بعد والدها بس شهرين وزيانك ما بقت من بعد أخوها حسيان ختمتها بسلب جروح مخزون ويالي فتحة عيه ينهى وشافت علي مقيود يا أبا الحسن يا علي والله فتحة عيه وشافت علي مجيود مجيود وختمت هب علي هم بالحبل المشدود مصنوعه مصنوعه لجزء انا بالثياب السود بس عاشور جالك حادث سنول